و ي ي ز ك ه موسوعه ي م ا ل ك والحكمة ت ا ب و إ ن ك ا ن من و ا ق ب ل ل ف ي ض ل ا ل مبين و آ خ ر ي ن م ن ه م ل م ا ي ل ح ق و ه ز ز ل の名前は変わっていない ا ل ذ ي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 إ ن زعمتم أ ن ك م أ و ل ي ا ء لله من دون الناس فتمنوا الموت, فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه ابدا بما قدمت أ ي د ي ه م والله عليم بالظالمين قل إ ن الموت الذي تفرون منه ف إ ن ه 私たちは今日の夜を楽しむことにしてもらうことにしてもらうことにしてもらうことにしてもらうことにしてもらうことにしても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 ف إ ذ ا قضيت ا ل ص ل ا, أ ة فانتشروا في ا ل أ ر ض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير رَاسِمٌ